إن كانوا أنفسهم يظلمون، ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوء أن كذبوا بآيات الله، أن كذبوا بآيات الله، وكانوا بها يستهزئون.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 ألكهم المفلحون وما تيت من ربا لرب وفي أموال الناس فلا يربو عند الله وما تيت من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون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 وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَ التَّيْدِ الْنَاسِ لِيُذِيقَهُمْ لِيُذِيقَهُ الذي الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَضْفَأَ ضُرُو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ فاطم وجهك للدين القيم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله من قبل ان ياتي يوم لا مرد من الله يوم يصدعون من كفر فعلي كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آيات أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته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 ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون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 ولِمَثَلٌ وَلَئِنْ جَاءَهُ بِآيَاتِ الَّا يَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنْتُمْ إلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ